بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتى بهذه يوم الدين نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وتوفيق واقتفاء بسمتي نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يبارك في الأقوال والأفعال والأعمال إنه لذال فهو عليه أقول إن من نعم الله صلى على علينا وعلى الناس أن هدانا للإسلام وهي, وهي النعمة العظمى وهو الحظ الأخر وأصل هذا الإسلام وأساسه وقاعدته العقيدة العقيدة العظيمة الجليلة التي أرسل الله جل وعلا بها رسله وانزل بها كتبه وجعلها شرطا لا مناص عنه ولا مناص منه لقبول الأعمال كل الأعمال ولقد بذلت دولة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أوقاتهم ومهزهم أنفسهم ونفيسهم لأجل هذه العقيدة العظيمة الشانخة الرفيعة التي رضيها الله جل وعلا دينا بعباده لعباده وأناط بأهلها أو أناط بها لمن تشبث بها ودان الله عز وجل على بنو زبها أناطير الفلاح والنجاح وسعادة الدارين وتوعد سبحانه وتعالى من تنكب عنها ولم يدم بها توعد الله عز وجل على بالنكال والعذاب في الدنيا والآخرة. وقد بذل ألمة الإسلام رحمة الله عليهم بذلوا كل ما في وسعهم واستطاعتهم من أجل هذه العقيدة والعناية بها وحفظها ونشرها في العالمين والتنقيب والبحث عنها فكان لهم من الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى أعلم به من الثواب الجزيل فقد شاع في الناس ذكرهم وفخرهم واطبق على ذلك القاصي والداني البعيد والقريب والعدو الصديق فضلا من الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا أعلم أقولها وبكل صدق وحق لا أعلم اليوم من رفع بهذه العقيدة السلفية النسع رأسا في هذا الزمان إلا أولئك الأذار الأخيار أقصد أمة الدعوة النجديه الإصلاحية الإسلامية التجديديه دبروا في سبيلها كل غال ونفيس وواصلوا الليل بالنهار وحملوا أرواحهم أكفهم أو على أكفهم من أجل هذه العقيدة العظيمة فكان من حق شباب الإسلام أو من حقهم على شباب الإسلام ومن واجبهم أن يعنوا مؤلفاتهم وبمحراراتهم في الاعتقاد ويبحث عن ذلك ذلك المعين الصافي والسلسبي الفياض الذي ضفوه ونفروه في تلك المؤلفات العظيمة فكان اقول من راجب علينا جميعا دراسة هذه المؤلفات وبحثي عنها والارتواء مما فيها من الدرع الغالية العظيمة فهذه العقيدة اليوم نجهتها سهام سهام المكري وسهام الخديعة يريدون أن يطرؤوا الله بأفراههم والله يتم نوره ولو كيها الكافرون أقول هذه المؤلفات لا لكم عنها ساد ولا يردن لكم عنها راد ففيها الحق وأذلتها عظيمة معلومة مشهورة ولا يزال العلم في السابق واللاحق يحتفون بها وينصحون الناس بالأخر منها والرفوع إليها اللهم إلا من في قلبه زيغ وذلك لا سبيل إلا أن ندعو الله جل وعلا له بالرجوع والتوبة والأوبة للصراط المستقيم، وباليدي أحد هذه المؤلفات بالإمام المفدد الثاني أقصد الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال السيخ رحمة الله عليه وهي مقامات كتبها رحمه الله تعالى فيها جرر من العلم وله لا يرزع إلى هذه المؤلفات ولا يرزع إلى هذه العقائد التي كتبها أمة الدعوة لا شك أنه سيعيش في نقص وفي اضطراب إلا أن يمن الله جل وعلا عليه ويسلك سبيل ما سرف. يقول الإمام يشدد الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد المرهاب كما في الدرر السنية في جزء العاشر الصفحة 51 وصفحة 58 يقول رحمه الله وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أنني معرفة وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به وكذلك المشايخ ما منهم رجل عرف ذلك فهذا السلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى يخبر عن نفسه فماذا المخالف المخالفة ليقول فلعل في هذا عبرة أقول قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وما بعد فيعلم أن هذا الذي أيقته في هذه الورقات قد اقتصدت فيه واقتصرت على ما تحصل به الفائدة ويحصل به السواب من الرب الكريم الوهاب لأنه من أفضل الجهاد في الديني والنصيحة لآمة المسلمين ولمن يصل إليه من له رعبه في معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله إلى الأنبياء والمرسلين فأقول قبل, قبل السروع في تحرير الزواب أن عثمان بن منصور اعترض على سيخنا رحمه الله تعالى فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى من الحنيفية من التي براهينه وما بعث يبيه محمد النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه وعلى جميع المصلين أقول عثمان هذا بالنسور كان يظهر التوحيد كان يظهر التوحيد وأن باطله وحقيقته وهذا س يعرف بذلك فكان على غير الزاد فأبث بمؤلفات الإمام جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وصرفها عن مدوروها وعن حقيقتها وانحرف بها عن الزاد فرد عليه أمة التوحيد وظهر عن رجليه بعد وفاته فليس كل من شرحها كتب الإمام المجدد يسلم له ومما يذكر أن الشيخ العلامة الشيخ صالح الفيزان حفظه الله تعالى سئل عن منهجية في طلب علم العقيدة فأرشد حفظه الله تعالى إلى بعض مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد ثم قال فالعبرة ليست بالمؤلفات وإنما العبرة بالشارح أو كلاما كلام هو قريب من هذا فإذا بدأ إذن أن ينتبه للشارح الذي يشرح هذه المؤلفات أو يفك رموز أو مغلقات هذه المؤلفات فانتبه يبارك الله فيكم لهذه المسألة فقال عثمان هذا عن شيخ محمد إنه لم يتخرج إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم وهذا من افتراه واختلقه عمل من ثلاثة بن السند من الشوخي الثلاثة بن سند وبن جديد بن سلوم وهؤلاء كانوا عداء أدل هذه الدعوة والإمام شديد الشيخ محمد ويسلامته وابنائه وأحفاده فالله الله يا شباب الإسلام عودوا إلى هذه المؤلفات إلى ما حرر هؤلاء الإنّة لتعلموا ما عارى هؤلاء الأفغاد في سبيل هذه الدعوة المباركة وهذه العقيدة العظيمة الشامخة الرفيئة الزليلة فهؤلاء الثلاثة بن الجديد، و بن حال شيخنا و شدة له فتلقى العثمان هذا عن هؤلاء الثلاثة ما زعموه لها الكذب و فالجواب عن هذا من وجوه الأول أنه لا يعرفوا، هو أنه لا يعرفوا شيخنا ولا حيث نشأ كما يعرفه الخبير بحاله لمن يقول الحق ويقصده ويتحرى الصدق ويوفره فلا ريب أنه لما قدم جده سليمان بن علي جد الإمام الشيخ محمد ميرود ونسى العينة كان أفقه أهل, أهل نجد في وقته فتخرج عليه خلق كثير من أهل نجد لهم ابناه أبد وهاب وإبراهيم وكان المتولي قضاء في العارض أبوه أبد الوهاب وكان عمه يسافر إلى ما حولهم من البلاد لحاجة المليه في الإفتاء وما يقع من بيع العقارات وكان عليه اعتمادهم فيما كتبه وأثبته وأكثر إقامته مع أخي عبد الوهاب فظهر شيخنا بين أبيه وعمه فعبدوا القرآن وهو صغير وقرأ في فون العلم وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل الدليل هنا بعض الروايات عن الإمام أحمد وجوه الأصحاب فتخرج عليهما في الفقه وناظراهما في مسائل قراء في الشرح الكبير والمغني والإصابة. السلام عليكم ورحمة الله هل في صوت يا شباب؟ هل في صوت؟ نعم الحمد لله أقول واصل لا أدري هذا الأمر نعم أقول عن, عن الشيخ وعن سيرة الشيخ إمام مجدد رحمه الله تعالى يقول فسافر إلى البصرة الإمام مجدد رحمه الله تعالى غير ما مره وفي كل مرة يقيم بين من كان فيها من العلماء فأبهر الله له أصول الدين ما خفي على غيره وكذلك ما كان عليه أهم السنة في توحيد الأسماء والصفات والإيمان فوقال في الجواب أنت يا المنصور، منصور إنما افتخرت في رحيتك البصر والزبير وإقامتك بين أشياخك ستلافة فمن الذي خصك بأخذ العلم منها دونه أي دون الشيخ الإيمان مجدد دونه إذا كان الكل قد سافر إليها وجالس العلماء وتميز عن فد الأخذ وتميز عنك بالأخذ عن من لا يتهم في حقه بالكذب والصور وأنت قبلت فيه قول أهل الريب والفزور وصلف في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له أو شهد له بفضله القريب والبعيد أخذ من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث وأما أنت يا أهل فأي علم جئت به برحمتك ضيعت زمانك وأخمتت شأنك وصرت أبحوك عندما أخذ عن هذا الشيخ وقد عدوا عليك أن الغلطات ما لا فائدة في عدنها هنا وأنت لم تنقل عنهم واحدة غلطوا فيها وذلك ببركة ما حصلوه من, من أخذ عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وكيف حالك لو رأيت من أخذ عنه لكنت في نفسك أحقر ومن الدليل على ما ذكرت ذكرته هنا أنه طلب الإجازة من نمر هذا الكلام فأجازه بمروياته في الحديث وغيره أظن مني والكلام الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن طلب الإجازة مني هذا الكلام فأجازه بمرئياته في الحديث وعلمه ظن مني أنه على هدى وأنه أهم من العلم أو به العلم قد اقتدى ثم إن الشيخنا رحمة الله عليه بعد رحته البصرة وتحصيل ما حصل من الزب وهناك رحل حساب وفيها فقه علماء من عبد الله الفهونيز أبو محمد الكفيف ووجد عندهم الكتب شيخ الإسلام ابن ثيمية بن القيم شيخي الإسلام ابن ثيمية بن القيم ما سر به وأثناء على عبد الله هذا بمعرفته لعقيدة الإمام الأحمد وحضر المشايف الأحساء وميعرمه من عبد الله بن عبد اللطيف القاضي وطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري قبيل له غلط أو ما غلط في الحافظ في مسألة الإيمان وبين أن الأشاعر خالفوا ما صدر البخاري بل كتابه من الأحاديث والآثار وبحث معهم في مسائل وناظر هذا في مسائل وناظر وهذا أمر مشهور يعرفه أهل الأحساء وعينهم من أهل نجد فإذا خفي عليك يبن المنصور هذا أو جحدته فهو مستغرب والعدو يجحد فضائل عدوه لا يحظتم كيف أن الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى كان يناظر الناس ويباحثهم في هاتين مسألتين مسألة عباب القبور المنتسبين زورا وبهتانا من الملة ومسألة الإيمان. فذكر الشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن أن الإمام رحمه الله تعالى بين الحضور الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف القاضي وعبد الله بن فيروس أبو محمد بين لهم ما غلط فيه ما غلط فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مساء الإيمان أقول سبحانه الله العظيم الشيء يتكرر اليوم عباد القبور ينافح عنهم ينفادل عنهم ويستمتون في الدفاع عنهم وكذلك يتأولون في مساعد الإيمان وما هذه الحملات أبضاء للمدرية على هذه العقيدة إلا برهام ناصع وما تزيد على التوحيد لله الحمد إلا تمسكا بما هم عليه وأنه الحق وأن ما وقع اليوم هو ما وقع بالأمس سواء بسواء وسيقع. إذا ما شاء الله جل وعلا فالله الله يا أهل التوحيد تنسكوا بدينكم ونافحوا عنه وبذل وقاتكم في معرفة هذا الدين العظيم وهذه العقيدة السمحة المباركة التي هي دين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا يقول إمام مجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى فالله الله يا إخواني تمسكوا بأسديكم وأوله وآخره وأساسه ورأسه شهالة الله لا إله إلا الله وأعرف معناها وأحبوها وأحب أهدها واجعلهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين وكفروا بالطواغيط وعادوهم وأبهدوهم وأبهدوا من أحدهم وأجادل عنهم او انكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله تعالى بهم وافتروا عليه الكفر بهم والبراءه منهم ولو كانوا اخوانهم واولادهم فالله الله يا اخوان تمسكوا بذلك لعلكم لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشيكون أي شيئا الدرا الجزء الثاني الصفحة تسعة عشرة بعد المئة. يقول الشيخ عبد الرحمن في مقالاتي ثم المسخنا رحمه الله رجعنا الأحساء إلى البصرة وخرج منها إلى نجد طاصدا الحج فحج رحمة الله تعالى وقد تبيع له ما فتح الله تعالى عليه ضلال من بلّى. ضل باتخال الأنداد وعبادتها من دون الله في كل قطر وقرية إلا ما شاء الله فلما قضى الحج وقف في الملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس فخرج قاصدا من المدينة مع الحاج يويد الشام فعرض له بعض السراق سراق الحجيش فضربوه وسلموه وأخذ ما معه وسج وآقوا ذلك عن مسيره مع الحاج وآقوا ذلك عن مسيره مع الحاج فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها فآقوا بها وحضر عند العلماء إذ ذاك من محمد حياة السندي وفلع عنه وكتب الحديث جازة في جميعها وقراءة لبعضها ووجد فيها بعض الحنابلة فكتب كتاب الهدي من قيم الزاد بيده وكتب بمثل بخاري وحضر في النحو وحضر الأفية أفية المالك ثم رسع على نزق وهم على الحال التي لا يحبها الله ولا يرضاها من السرك بعبادة الأموات والأسزار والأحزار والزن فقام فيهم يدعوهم التوحيد وأن يخلصوا العبادة بجميع أنواعها لله وأن يتوقوا ما كان يعبدونه من قبل موطاهوة أو حزن والناس يتبعه منهم الواحد والإثنان فكذلك دعوة الأنبياء ورسول الناس يتنعون منهم الواحد والإسلام فصاحبه الأكثرون وحذرهم من ملوق وغررهم لأداوتي حتى إن ابن حميد من فك الأحساء والقطيف والبناطية تلقى من فالنفاق من الدرعية وتلقى محمد سعود رحمة الله عليه وأولاده وإخوانه فصبروا على حرب القريب والبعيد حتى أظهر الله هذا الدين فنجى بدعوته من نجاه الله من الشرك والضلال وهلك بدعوته من هلك من من بغى وطعى واستكبر وحسد وكل من دعا إلى ما دعت له الرسل لا بد أن يقع عليهم من الناس ما وقع لهم هكذا يا إخواني هكذا يا التوحيد كل من دعا إلى التوحيد وشمر في دعوة الله جل وعلا لا بد أن يناله ما ناله سلوة الله سلام عليهم سميعا ومن سنك نستكهم كما قال ورقا ما جاء رجل بمثل ما جئت به الله أودية فهذه سنة الله جل وعلا وهي ناضية نشمر عن سواعد جد نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وتوكل عليه سبحانه وتعالى فهو اهل النذال في جل جلاله وكل من دعا الى ما دعته الرسل لابدا يقع له من الناس ما وقع لهم والمقصور ذكر نعمة الله تعالى على شيخنا وبيان كذب المفتري وانه نشأ طلب العلم وتخرج على اهله في سن الصبا ثم رحل طالب العلم إلى البصرة مرارا وإلى الأحساء ثم للمدينة والمعول على ما وهبه الله تعالى من فهم والخذي وتمييز من الباطل ومعرفة حقيقة التوحيد وما يما من الشرك الأكبر وسبده للسنة ومعرفتنا ما خالف السنة من البدع وعطاه الله ذلك علما عظيما وذلك رب الله يؤتيه من يشهد فنسأل الله جل أي هذا لأي هذا لكم؟ أي هذا لأي هذا صالحا إن يقربنا عظيم سبحانه وتعالى إن ولذلك والقادر عليه. قالوا الموعول في ذلك على ما وهده الله عز وجل وعلى الفهم والحفظ والتميز الحق للباطل وما هي تحقيق التوحيد وما ينافي من السيف الأكبر و سبيل السنة وما هي ما خالف السنة. وما كان عليه السلف الصالح فصار آية في العلوم ونفع الله بدعوته ونفع الله بدعوته الخلق الكثير والجمّة الغفير وبقيت علومه في الناس يعني هو العام والخاص منه في وغيره وما أنكر هذه الدعوة الإسلامية بعد ظهورها في نجد وما ولاه إلا جاهل معامد لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بحمد الله جل وعلا حجة كل مجادل ومن واحد الله نعمته على من قبل هذه الدعوة الإسلامية وقد قال بعض العلماء رحمهم الله الإخلاص سبيل الخلاص والإسلام مركب السلام والإيمان خاتم الأمان فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي لا نعمة أكبر منها ولا أعظم منها، ولا أنفع. إذا أردنا، إذا أرد هذا، إذا أرد منا تقدم. ما شرَاه من الصور على شيخنا وعن صدره عن غير علم، ولا معرفة حاله في نشأته وطلبه، فما ينبغي أن نزيد ما تقدم للانتصار إلى الدعوة الإسلامية المدوية رحمة الله عليه. فنقول ما أدراه عن حال شيخنا رحمه الله تعالى وقد تقدم ما يدل على أنه لا دراية له ولا علاية بحاله يعرف ذلك مما قدمناه أو يعرف ذلك مما قدمناه ومن المعلوم أنه لا يعتني معرفة حال مثله إلا من أحبه وأحب ما قام به ودعا إليه ونحن مع شرام التوحيد يشرب الله جل وعلا أنه يمحب أمة التوحيد ونا ونرى لفديلا نتقرب إليه الله جل وعلا. نحب هذا الرجل الإمام المجدد شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الرحمن الله تعالى. نحبه ونحب ما قال به من نص التوحيد في الله وخلاف الإسلام والمسلمين. ولا يعرف حال هذا الرجل أي الإمام إلا من أحبه وأحب ما قال به وذأره. وأما من انحرف عنه وعن دعوته في مبدأ نشأته وتوزه برحلته إلى من اشدت عداوته له في دينه كابن سريب وابن سريب فهؤلاء السياسة المذكورين قد أشربوا عداوة التوحيد ومن دعا إليه فصار أهل التوحيد هم أعداؤهم بما أشربوه من كراهته وكراهة النمجان فأخذ عنهم ما وضعه في كتبه من الزور والكليب والفجور. وانتصر فيها لعباد القبور وزعم أنهم مسلمون اياذا بالله طبعا هؤلاء علماء الشرك فأخذ عنهم هذا المفتون عثمان بن منصور ما وضعوه في مؤلفاتهم وكتبهم وضعه في كتبه ملأها بالزور والكلم والحفور وانتصر فيها لعباد القبور وزعم أنه مسلم، إما إن في هذا الذكراء، إما كان له قلب أو القسم أو شهيد، فلذي يزعم أن عباد القبور أن عباد القبور مسلم، فعليه أن يراجع معتقده وأن يراجع دينه وأن يتوب إلى الله زلله على قبل أن ينخرم أزله. قال رحمة الله تعالى وانتصر فيها لعباد القبور. وزعم أنهم مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون والأدو لا يرى محاسن أدوه خصوصا إذا عاداه الدين وصاروا أعداء لكل موحد ونصرة لكل مشرك ملحد فأخذ عنهم هذه البضاء وامتنع على إمام المسلمين بما أودأه كتبه من الشناعة ولا ريب ولا ريب أن شره إلا ما يؤذي ليه ويرجع وبال ذلك والمقصود أن نعلم أن هؤلاء الثرافة هم أشياخه الذي تخرج عليهم بالإنخراف عن الدين وتدريد الموحدين وليلا أنه سحن كتبه بذلك لما ذكرناه فهذا هو المحصود الذي حصله والأساس الذي أسسه وأصله فقدم نجدا بعد طول المقام عند أولئك الموحدين بعد طول المقام عند أولئك الملحدين المنحرفين عن الدين فصار حظه جمع الكتب من غير دراية لها ولا دراية ولم يرى العلم عليه أثر مع أن هؤلاء معنا في العداوة صاروا أعقل منه فلم يكتب شيئا من هذه الأكاذيب والزندق والتخليقات الفاسدة وهذا لقلة عقله وفساد قصده جرانه ما جرى وبجملة فقد قال العلامة المقيم رحمة الله عليه فالحاصد يحمله بغض المحسود على مماداته والسعي في إيذائه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا سئ في يوزب الأداوة أو يوزب أداوته إلا محاسنه وفضائله وهذا قيل إلي الحاسد عدوه النعم والمكارم فالحاسد لم يحمل على معادات المحسود جهله بفضله أو كماله وإنما حملوا على ذلك فساد قصده وإرادته كما هي حال أعداء الرسل مع الرسل انتهى كلامه رحمه الله وقال ابو كثير في تفسيره قال تعالى ونقلب وفئدتهم وأبصارهم كمالا يؤمن به أول مرة والآيات في هذا النعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل مجازي يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخهلان وكل ذلك بقدر مقدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بكلماته وبجياته التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداوة عباده أن يجعل ما كتبناه في هذا وغيره نصرة لهذا الدين الذي أكرم بعباده المؤمنين وأن لا يجعله انتصارا لأنفسنا ولا لسلفنا إن ولي ذلك والقادر عليه ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحسب الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رحمه الله تعالى وقد أخبرنا شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان في افتداء طلبه للعلم وتحصيله في فن الفطر وغيره لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله من سن أو غائب أو طاعوت أو شجر أو حجر أو غير ذلك ثم الله زعله لهم في مطالعة كتب التفسير والحديث وتبين له من معاي الآيات المحكمات والأهاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشرك أنه الشرك الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم يتبه فبحث في هذا الأمر مع أهله وغيرهم من طلبة العلم فاستنار قلبه بتوحيد الله جل وعلا الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فأعلن بالدعوة له وبدل نفسه لذلك على كثرة المخالفين وصبر على ما ناله من الأذى العظيم في امتداء دعوته فلما شعر أمره أجربوا عليه بالعداوة خصوصا العلماء والرؤساء وحرصوا على قتله فتاح الله له من ينصره على قلة, على قلة منهم محاجة وتصدى لحربهم القريب والبعيد واستجربوا على حربهم الدول ونذكر بعض ما جرى عليهم ممن عاداهم وتأييد الله جل وعلا لهم ونصره على قلة منهم وضعف وقوة, من وقوة من عدوهم وكفرة لما فيهم العبرة لما فيهم والشهادة لهم أنهم على الحق وعدوهم على الباطل فأخذت من حفظ بعض الوقائع التي جرت عليهم من عدوهم في الدين وفيها شبه بما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم من عدوه ونصر الله جل وعلا فأقول المقام الأول أن سيد شيخ سيد الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما علمه الله نشده وفتح بصيرته في تنزيه الحق من الظلال وأنكر ما عليهم الناس من الشرك في بدءه بالأداب والإنكار لمخالفتهم ما قد اعتادوه ونشأوا هم وأسلفهم من الشرك والبدع وأعظم من, من عاده ونفر الناس ونفر الناس عن دعوتهم العلماء والرؤساء كما قال تعالى فلما جاءت من رسولهم من بينات فرحوا بما عندهم العلم فلما جاءت من رسولهم من بينات فرحوا بما عندهم العلم وحاق ما كانوا به يستهزئون وفيه مشابة لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما ناله من الرؤساء والأحبار في الاتداء فإن الشيخنا رحمه الله تعالى أظهر هذه الدعوة في بلد العينة وهي في إعلاء وهي في أعلى واد حنيفة أو بني حنيفة فاستحسن دعوته من استحسنها وقبلها من قبلها وأنكرها من أنكرها ثم إن أهل الأحسان لما شيخهم سليمان المحمد شيخ بن خالد أرسل إلا بن معمر شيخ العنية بأن يقتله فهاجر رحمه الله تعالى إلى الدرعية بلد محمد بن سعود فتلقاه هو وأولاده بالقبول وتابعهم على ذلك أكثر لبلده وقبيلته على قلة منهم وضعف كما قدمناه فصبروا على مخالفة الناس والمروق ممن حولهم والبعيد عنهم وكذلك الإيمان وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ولهذا تحمل هذا الرجل وأتباعه أداوة كل من عاد هذا الدين قال تعالى يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد قاله رقي أبي سفيان وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لديني فذكرت أن لا فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب فأسبح أمر هذا الشيخ أمر هذا الشيخ رحمه الله تعالى ما جرى لخاتم النبيين حتى في مهاجره وأنصاره فيسبح أمر, أمر, أمر على الشيخ ما رحمه الله تعالى ما جرى لخاتم النبيين حتى في مهاجره وانصاره وكثرت من عاداه ولا في الابتداء كما هو حال الحق في النبادي يربه الكثير وينكرونه ويقبره قليل وينصرونه فأول من عاداهم أقرب الناس لهم بلدا واقواه واقواه كفرة ومالا بناب دههام او داهم بن دواس او دواس وهو اول من شن الغار عليهم على غفلة وغرة وعد من احتسابهم فخرجوا له على عزل فقتل منهم رجال انه فيصل بن محمد بن سعود ويسعود بن, بن محمد بن سعود فسبحان من قوى جأس هذا الرجل على نسرة هذا الدين حين قتل ابناه ثم سطى عليهم مرة ثانية فقتل كثير من سطى بهم فأخذ المسلمين الثأر منهم ثم بعد استمر الحرب بينهم وبينه أكثر من ثلاثين سنة وفي تلك الثلاثين سنة وأكثر عانوا على حربهم أهل نجران وبن حميد شيخ بن خالد مرارا فيأتونهم بأنواع الكيد والكفرة فينصلهم الله جل على عليهم وبذلك ذلك أعظم عبرة وبعد هذه المدة وقع بينه وبين المسلمين وقع وقع بينه وبين المسلمين وقع بين البلدين فقتل فيها دواس وسعدون فانتهى أمره وخرج من بلده هاربا في يوم صافٍ شديد الحر وتبعه من تبعه فصارت بلده فئة للمسلمين ولم يبق آل دواس بعد ذلك عين تطف فاتمر ياألرصع إذا في هذا. لا ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى مما تحمله أهل التوحيد فهذا الأمير محمد رحمه الله تعالى قتل ابنه في سبيل الله جل وعلا قربانا إلى الله جل وعلا في سبيل نصرة هذه العقيدة عقيدة التوحيد المقام الثاني يقول رحمه الله تعالى ما في دعوة هذا الشيخ ابتداعا من المشابه لما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوتي قريش والعرب في أول دعوتي قريش والعرب للتوحيد والإيمان بالقرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وفي حديث عمر بن عبسة الذي رواه مسلم وغيره أنه قد ينكف يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول بيحثته فأخبره أن الله جل وعلا بعثه بأن يبدى الله وحده ولا يشرك به وغل ذلك مما هم مذكور في الحديث من نفس عبادة في الأوثان والأمر المكان من فقال فقاله عمر معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه وما يجنب وكر وبلال فما زال الحق يزيد بزيادة من قبله وبزيادة من قبله فما زال الحق يزيد بزيادة من قبله ودخل فيه حتى أكمل الله لهذه الأمة الدين وقتم عنه من نعمة وقد قال هرقل بسفيان لما سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدون أن ينقصون قال بل يزيدون قال هرقل قاله رقم وكذلك أتباه الرسل وبهذه المشابهة يتحقق المنصف أن هذا الدين الذي دعا إليه هو الحق وأنه الدين الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بنت عليه الآيات المحكمات التي لا يخفى معناها إلا على من عميت بصيرته وفسدت سبيرته فتأمل حماية الله جل وعلا ونصره لمن قبل هذه الدعوة ونصرها على بعض من في الحال وقلة في العدد والرجال مع كثرة من من قريب وبعيد وكثير وقليل مع الكيد الشديد فأبطر الله كيدهم وصارت الغلبة للحق أهله ومحق الله الباطل أهله المقام الثالث وفيه خجة أيضا من ودليل على صحة هذا الدين ومدكر لمن عقل وافتكر وذلك, وذلك أن المذين أن ترهى الدعوة من الدول الكبار والشيوخ وأتباعهم من القرى والأمصار أجلبوا على عداوة هذا العدد القليل في حال تخلف الأسباب عنهم وفقدهم فرموهم عن قوس العداوة من أهل نزد دهان بن دواس المتقدم وبن زامل وآل بزاد أهل الخرج ومحمد بن راشد رائل حوطة وتركي الهزاني والزيد ومن والاهم الأعراب والبوادي وكذلك في العنجلي في الوسط ومن تبعه اصول قرى دير والقصيم وموائد نصر وابن حميد ملك الأحساء ومن تبعهم من هذا الوباد كلهم تجمعوا كلهم تجمعوا لحرب المسلمين مرارا عديده مع وراء اواده منهم ومنها نزولهم على الدرعية وهي السعاب لا يمكن تحصين هذه الابواب والبناء وقد أشار الى ذلك حسين بن غنام رحمه الله تعالى حيث يقول وهال من المراجع المفيدة لاهل التوحيد تاريخ هذا الرجل رحمه الله تعالى الشيخ العلامه حسين بن غنام وجاء باسباب من الكيد المزعج يقول رحمه الله تعالى يزجن وحوش قليلها انصر ليلها فنزل البلاد واستمع من السمع انه نزلت حتى من يدعي انهم العلماء ولما قيل لرسل منهم وهو من أنسل علمائهم وعقلائهم كيف أشكل عليكم أمر غرير وفساده وظلمه وأنتم تعينونه وتقاتلون معه فقال لو أن الذي حاربكم إبليس كنا معه هكذا عداوة الشرك عباد الأفوء الأفان وعباد القبور حصلت فهكذا عباد القبور وعباب الأوثان لو أن إبليس لو أن إبليس براء ووقف وهو واقف يعادي التوحيد لو وقفوا وهم واقفون معه يآسرونه ويأزرونه, ويأزرونه ويأسرونه فقال لو أن الذي حارب قبل إبليس خلنا معه والمقصود لله تعالى حيّاكم الله يا الله خبع أسم الله حيّيك زيّاكم الله خيرًا قال قال هذا لو أن إبليس حاربكم لكنا معه والمقصود أن الله تعالى رد لهم بغيبهم لم يناروا خارا وحمل الله تلك القرية فلم يشربوا من آبارها وأما وزير العراق في فمشى مراراً عديدة بما يقدر عليهم يجودي والكيد الشديد وأجرى الله تعالى عليهم من ما لا يخطر ببال قبل أن يقع بهم ما وقع من ذلك قبل أن يقع بهم ما وقع من ذلك أن نثويني في, في مرم المرار مشى بجودي الأحساء بعدما دخل أهلها في الإسلام في حال حداثتهم بالشرك والضلال فهم اقترب أو قربا من تلك البلاد أتاه رجل مسكين لا يعرف فقتلوا فمات فيصل الله هذا الدين برجل لا يعرف قال فلما قرب من تلك البلاد أتاه رجل مسكين لا يعرف من غير ممالات أحد من المسلمين فقتلوا فمات صل الله عليه الدين برجل الله يعرف وذلك مما به يعتبر فانفلتت تلك الجنوب وتركوا ما معم المواشي والأموال خوفا من المسلمين وعوبا فغلمها من حضر وقد قال الشيخ حسين غنا في ذلك تقاسمتم الأحساء قبل منالها فيرغوم شطر والإنبوادي لها شطر ثم سددوا أسبابا لحرب المسلمين وصاروا بدول عظيمة يتبع بعضها بعضا وكيد عظيم فنسلوا الإحساء وقائدهم علي كيخياء فتحصن من ثبت على دينه في الكوث وفغل صاهود فنسل بهم وصار يدربهم بالمدافع والقنابر فأعسزه فأعسزه الله ومن معه من يرتبع الإسلام فولى مدبعا بجنوده لا مدبر بجنوده فالسمع سعود بن عبد العزيز في تاج تاز وغز وغزله, وغ وغزله وغزله وغزاه الذين معه رحمه الله تعالى والذين معه من المسلمين أقل من المتفق أو الغفير الذين مع الكيخية فالقى الله الرع في قلوبهم على كفرتهم وقوتهم فصارت عبرة عظيمة أو عبرة عظيمة فطلبوا السلح على أن يدعهم سعود يرجع إلى بلابهم فأطاهم أمالهم على غفوع فنهبوا في ظل عظيم فلما قدم كل منهم مكانه مات سليمان باشا وذلك من نصر الله جل وعلا لها الدين فأهلك الله من أشأ هذه الدول ثم قام على علي كيخيا فصار هو الباشا فأخذ يجدد آلة الحرب فجمعنا الكيد والأسباب أعظم ما كان معه في تلك الكرة فلما كلت أسبابه وجمع الجموع ولو يبقى إلا خروزه لحرب المسلمين لينتقنوا من أهل هذا الدين صلت الله عليه صبيين مملوكين عنده يبيتون مملوكين عنده يبيتون فقتلوا آخر الليل فخمدت, فخمدت تلك النيران وتفرقت تلك الأعوان فما قام لهم قائمة حتى الآن فيا لها عبرا فيا لها عبرا ما أظهرها لمن له أبنى بصيرا فاعتبر يا أبنى بساط فأين, هذا؟, فأين هذا عقل من أنكر هذا الدين وجادل وكابر في دفع الأدلة على التوحيد وما حل المقاب الرابع ما جرى ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة لهذه الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية وفعه أشراف مكة وذلك أنهم من أول من بدأ المسلمين بالعداوة فحدث حاجهم فمات في الحبس منهم عدد كثير ومنع المسلمين الحج أكثر من ستين سنة وفي أثناء هذه المدة سار إليهم غالب الشريف بعسكر كثيف وكيد عنيف فقدنا أخاه فقدنا أخاه عبد العزيز أو قدنا أخاه فقدنا أخاه عبد العزيز قبله في خروج وشوء أورش أسرى مكة وذلك أنهم من أول من بدأ المسلمين بالعداوة. فحدث حاجهم، فمات في الحبس منهم عدد كثير، ومنع من الحج أكثر من ستين سنة، وفي أثناء هذه المدة صار إليهم غالب غالب الشريف بعسكر كثيف، وكيد عنيف، فقد ما أخاه، فقد ما عبد العزيز، أو قد ما أخاه، فقد ما أخاه عبد العزيز قبله في خروج، فنزل على قصر السال فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل، وجر عليه الزحاب. فانطل الله كيده على هذا القصر الضعيف الضعيف البناء القليل رجاله فشد منهم ووافى غالبا ومعه اكثر جيد ومعه من كيده مثل ما كان مع اخيه او اكثر او يزيد فنزلوا جميعا الشعراء فشد في حربهم بكل كيد فاعجزه الله تعالى عن ذلك البناء الضعيف الذي لم يتأهد اهمه لحرب بالبناء ولا بالسلاح الله وكريده ورده عنهم بعد الإياس والإفناس فصلى الله المسلمين على من كان عملاً معهم الأعراب خصوصاً طير فوقع الله فيه الأداوة معهم متقى الجرباء فهزمهم الله تعالى وعلم المسلمين جميعاً ما كان مع من الإبل والخيل والسائر المواشي فصار ما ذكرناه من نصر الله وتأييده لأهل هذا الدين عبرة عظيمة وفي جنة قتلاهم خسار ابلس وبعدما ذكرناه جد غالب في الحرب ويستهدى لاخي صار حربه للاعراب ولم يتق النير فيغدو على من استضعف وهو يغير فاعطى الله اعراب المسلمين الظفر عليه في عدة وقعات من اعظمها وقعة الخرنة على اديربية وغزوة لاهي البوادي وبعض قحطان فازم الله فازم الله تعالى واشتد القتل في عسكري فيأخذوا جميع ما كان معهم المواسعيها فصار بذلك في ذلك في ذل وهوان ففتح الله الطائف ففتح الله الطائف للمسلمين وصار أميره عثمان بن عبد الرحمن في فيه دولة المسلمين وصار الحرب الشريف النعم عبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير وسالم الشكبان أمير أهل بيشة فنزلوا بن الحرم فخرج لهم عسكر من نكف قتلوه فطلب الشريف المذكور منه الأمان فلم يقبل منه إلا الدخول في الإسلام والبيع للإمام سعود فأعطاه البيع على يد رسال دعثوهم إليه هذا بعد وقعات تركنا ذكرها كراهة الإطالة لأن القصد بهذا الوضع الاعتبار بما جرى هذه بالدعوة من النصر والتأييد والظهور على قمة أسبابهم وقفة أدوه وقوته وذلك من آيات الله بيناته. أقول ذلك من آيات الله بيناته على أن قال قام به الشيخ في حال فساد الزمان أنه الدين الذي بعث الله به المرسلين وتبين أن هذه الطائفة في هذه الأزملة هي الطائفة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لا ولا تسال طائفة من أمتي الحق من سورة لا نضرهم من خذرهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله وهم على ذلك وقد كانت هاري الطائفة قبل ظهور الشيخ ما تقدم نشوده في الشام والعراق ومصر وغيرها بنشوده للسمة والحديث في قرون مفضلة وبعدها فلما اشتدت قربة الإسلام وقل الله للسمة يستدى النكير عليهم وسعاه البدع في إصال المكر إليهم من الله بهذه الدعوة من الله بهذه الدعوة فقامت بها الحجة واستبانت الحجة فيا سعادة من قبلها وأحبها ونصرها وذلك من فضل الله جل وعلا وذلك في فضل من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم وهذا العلم لأتباع السلف والعمة لهم المصنفات المفيدة في ديان التوحيد توحيد الرنوبية وتوحيد الألوية وتوحيد الأسماء والصفات والكثير موجود لأيدي علماء المسلمين وما علمنا أحدا بعد القرن الثامن في حال الشداب غربة الإسلام يذكر بمعرفة ما عليه للسنة في أنواع التوحيد أو التفت إلى كتبهم ولا يعرفوا الشرك الذي لا يغفره الله فلذلك لم ينكروا فيه المنكر ولا أخبر بوقعه من علمائهم مخبر حتى أثر الله هذا النور وشفى الله بالصدور وظهرت كتب أهل السنة وعظمة معرفتها والدعوة إليها المنة يعرف ذلك من عرفه وشكره وأحبه وقبله فلا, فلا عبرة بمن أخلد إلى بمن أخرد فلا عبرة بمن أخرد إلى أرض الغفلة والإعراض وجهله المقام الخامس إن كان المقام الخامس إن كان من ذكرنا ممن عاداهم من أهل نجد والأحساء وغيرهم بل بوادي أهلكهم الله ولحقته العقوب حتى في الزرار والأموال الله خيراً. أن كل من ذكرنا من من عاداهم من أهل نجد والأحساء وغيرهم من بوادي أهلكهم الله ولحقتهم العقوب حتى في الزرار والأموال فصارت أموالهم الفئئة لها للإسلام كما يروى, أو يروى يروى عن زيد بن عمر بن نفيل عجبته في الليالي موجبات وفي الأيام يعرف البصير لأن الله قد أفنى رجالاً كثيرا كان شأنه من فجور وأبقى آخرين بدار قوم فيرضو منهم الطفل الصغير وانتشر منكم، وصار كل من دقي في أماكنهم سانعا مطيعا لما من المسلمين بهذا الدين فانتشر ملك أهل الإسلام حتى وصل إلى حدود الشام مع الحجاز اتهام وعمان، وصار بحمد الله في أمين وأمال يخافهم كل موطن وشيطان ففي هذا معتبر له الاعتبار معنا وقع بمن حاربهم للخراب والدمار. والسلاة المسلمين على ما كان لهم من العقار والديار فلا يرتاب في هذا الدين بعد هذا البيان إلا من عميت بصيرته وفسدت على أميته وسبيلته المقام السادس أن كل من أنهر النفاق وأنهر الشقاق صار نكروها المبغضاء منقوتا وكل ما أبداه المشبهون والمموهون من زحفهم وكلبهم وضاطلهم وعنابهم وغسابهم في أقوالهم وأحوالهم نعكس عليهم نعكس عليهم المراد وحرموا التوفيق والسداد وصاروا وصاروا مثلتا حتى استوحش منهم أكثر عباد ومقتهم كل حاضر وباد وما صار لهم باطل يظهر ولا شنة تذكر اللهم إلا ما كانوا يستخفون به عن الناس حين ظهرت الوار التوحيد واستعلت وزال به الانتباس لخافه المقت والصلاحيه فسدت منطق البضاعه وهذه العبر يعتبر بها يعتبر بها يعتبر من القريب وهذه العبر يعتبر بها القريب هو من القريب انه من الحق انه من الحق وقبول اذا انه من الحق وقبول العلم قريب المقام السابع ان كثيرا ممن عاداهم سداا تبين له صحة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمة الله عليه وأنه الحق الذي بعث الله برسله وأنزه به كتبه وأنه علم من اتبعه ما أزب الله عليهم وحرمه وعلمهم مكاننا الأخلاق ونهاهم عن سفاسفها فمن ذلك ما حدث نبيه عثمان بن عبد الرحمن المبارفي لما أتان راغبا في هذا الدين أن جاسر حسين الذي جل من حرمه لأداوته عداوته هذا الدين سكن الأغداد ثم صار في سنة ظهور الإسلام في سنة ظهور الإسلام في نجد ما ولاه حضر عند الشيخ غالب مجاولا فسمع الشريف مذكور يسب. يسب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاد فقال له يا شريف لك علي لك علي والمعروف ما يوجب أن أنصح لك لا تقل هذا في الشيخ محمد بن عبد الوهاد فإنه قام نجد وهم في أسوأ حال من الفساد والظلم فسمعهم الله تعالى بعد التفرق والاختلاف وعلمهم مكان من الأخلاق حتى ما ينبغي أن يقولوه أي علمهم ما ينبغي أن يقولوه في محاطباتهم وما لا ينبغي أن يقولوه من ألفاظ المستكره فاحذر أن تذكره بالسوء وهذا الذي ذكره جاسم الشريف اعترف به كثير حتى من أهل مصر والشام والعراق اعترفوا بصحة هذه الدعوة الإسلامية والسنة المحمدية وأكثروا الدعاء له وهذا من العبر والدلال على صحة ما جدد شيخ الإسلام من الدين بعدما اشتدت غربته في كل زمان ومكان وصار من يقبل علم ويعلمه لا يعرف حقيقة التوحيد ولا ما ينافيه من الشرك والتنديد مع قراءة من القرآن والأحاديث لا تنزلوا ما هو المراد من الحق الذي يامرهم به يا رب العالمين فظهر الحق بعد الخفاء وتبين ما دلت عليه الآيات والمحكمات والبراهين البينات وتبين الحق وتبين الحق بعد أن كان مجهولا وعرف الباطل فصار بهذه الدعوة مخذولا فهذا مقام لا يخفى لا يخفى إلا على من جهد الحق وكابر وعاند لمن عميت بصيرته نعوذ بالله من ري الزنوب والموت القلوب المقام الثامن أن الله تعالى ليس أن الله تعالى ألبس هذه الطائفة أفخر لباس والشهرة الخاصة والعامة من الناس فلا يسميهم أحد إلا بالمسلمين وهو الإسم الذي سمى الله به عباده المؤمنين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعليه فقال واسمناكم المسلمين من قبل وفي هذا فهذا الاسم ألحقه الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وألحقه هذه الطائفة كما ألحقه هذه إخوانهم من السابقين الأولين فيا لها عبر ما أقطعها لحجة من شك ورتاب وما أنفعها في الاعتبار لمن أراد الحق وطلبه وإليه أناب فهذا تمام الثمانية فاقرأها وتدبرها سر وعلانية وقد اقتشرت فيها غاية الاقتصار وأشرت له بعض الوقائع بإيجاز واختصار نسأل الله جل على أن يجعلها نافعة أن يجعلها نافعة ولمن أبداها وكتبها وانتفع بها شافعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وهذا هو المقام التاسع وأما الدول التركية المصرية فانترى الله من المسلمين لما ردوا حجاج الشام عن الحج بسبب أمور كانوا يفعلونها في المشاعر فطلبوا منهم أن يتركوها وأن يقيموا الصلاة جماعة فما حصل منهم ذلك فردهم سعيد رحمه الله تعالى فغضبت الدولة التركية فغضبت الدولة التركية وجرى عندهم أمور يطمر عددها ولا فائدة من ذكرها فأمر فأنى محمد علي صاحب مصر أن يس فأمر محمد علي صاحب مصر أن يسير عليهم بعسكره وبكل ما يقضى عليه من القوة والكيد فبلغ سعيدا ذلك فمر ابنه عبد الله ابنه ابنه عبد الله أن يسير لقتالهم ومره ينزل دون المدينة فسمعت عساكر الحجاز على عثمان بن عبد الرحمن وحبيشة وقحطان وجميع في فينزل المدينة فاختار عبد الله بن سعود القدوم عليهم من الشمالين وذلك أن العسكر المصري في ينبع في سمع المسلمين في بلد حرب وحفروا في مضيق الوادي خندقا وعبوا الجموع وعبوا الجموع فصاروا في خندق من المسلمين والنسل صاروا اثنانهم معهم للحجاز في الجبل فوق الخندق فحين نزل العسكر أرزت العساكر خمي واعلم انه لا طريق لها الا المسلمين فاخذوا يضربون بالقبوص واعظن ان ان في هذا القدر كفاءه ونسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه وارضا إنه ودي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين